فسنة عندهم ما صحة ليس ما ورد أو ما أضيف لا بل ما صحة لأنه لا يفيد حكما إلا الصحيح وما قربه لكسن فلو قيل ما ثبت لكان أحسن ما ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير لفظي أو تقوطي أو صفة خلقيه بعد أما صفات الخلقيه فلا تفيد حكما شرعيا فلا تفسد طلاه وأما ما كان قبل البعث فلا يفيد حكما شرعيا أيضا فلا تفسد طلاه قال عبد الدين الإيبي في شرفه لمطهر الحاجب في تعريف السنة في إنها ما صدر عن ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وقال قاضي البيضاوي في منهاجه معرفة للسنه إنها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله القول والفعل ولم يذكر الصفات الخلقيه لأن الأخلاق إنما هي أقوال وأفعال فهي من درجة كذالة أفضل ولن التقرير لأن التقرير نوعان: فالتقرير اللي يتابع للقول أفضل والتقرير السفوثي كثف عن الإنساء فيكون في دافلا في معنى العمل لأن العمل كما هو العلوم فعل متفق العمل فعل متفق لما يقول قائل أهل السنة الإيمان قول عملا فإن العمل يتضمن أي الفعل للواجبات والتر للمحطورات لكن عبارة في الله لأنه لم يقل إن السنة قول عملا قال قول مفعل والفعل هو أحد موعين العمل، فلم يذكر ما يشير إلى اندراج التقرير السكوتي الذي هو كف عن الإنكار تحتها ولو قال أنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم عمله لسلما من الإكرار وأما التطهاء فيكثر استعمال السنة بمعنى المستحب عند الشافعية منهم نعم فرض بين السنة والمستحب هو أن سنة ما ستحب مما هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله لا تقف عليه بينما المستحب أعم من ذلك فيجمل أيضا ما دللت عمومات الشريعة على أحبابه وإن لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو لم يأتيه فعلا ويفجزون لهذا المعنى في كتبهم بهديث أحمد والنتائي وبماذا غيرهم، يرحمهم الله من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله فرض عليكم صيام رمضان وتنبتكم قيامه، ولكنهم حديثوا باي. وأما أهل العقيدة والمنهج والسنة والاعتبار، فسنة عندهم بمعناها الشامل العام هي طريقة محمدية في العقيدة والمنهج والفقه والعلم والعمل والدعوة والتربية والسلوك. بمعنى أضيق ضد البدع، ولذلك صنف المصنفات في مسألة الاعتقاد ووتموها بهذا الاسم كسنة الإمام أحمد، والسنة في ابنه عبد الله، والسنة في أبي عاصم، وشرف السنة في البربهرية، وشرف قول اعتقاده السنة للجماعة ويعرف بشرك السنة ويعرف أيضا بالسنة لله الكائي وكفسنة لبكاهين وسنة وكف لابن ألي جمني وغيرها وأما السنة عند المحدثين وهذا في بحثنا ما يهمنا فهي كما قال الزبيدي رحمه الله مراجعة للحديث وقيل الحديث, الحديث خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة أعمل وكذلك في فرخ فرخ النقبة فالسنة ما أضيف إلى النبي خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعضهم والأكثر أنها تشمل ما أضيف للصحابي الصحابي أو الشابين وأهم اختلاف في السنة بين المحدثين والأطوليين هو الصفة الخلقية ورواية ما قبل البعثة لعجل تعليف الأحسان بها وأما الحديث الخطفي ويسمى أيضا الحديث الغرباني والحديث الغرباني فهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه غير القرآن الكريم مثل قوله من الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حفرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم وحفرما فلا دوال ولقد ذكرت الناس الحديث القسي على قوله فناس قالوا هو عبارة أقول ناس قالوا هو بمعناه من عند الله تعالى وبلفظه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناه قالوا بل لفه ومعناه من الله تعالى قال هؤلاء الأخر لأنه حقيقة الإضافة ونبينا عليه الصلاة والسلام أصدق الناس قيلا وأشدهم أمانا فإذا قال إن الله تعالى يقول فهذا الوصف وهذه النسبة وهذه الإضافة صاجقة بالنسبة لللفظ وللمعنى لكن الأولين قالوا لو كان لفظ الحديث القدسي ومعناه من عند الله تعالى لكان أعلى ثمثا من القرآن لأن القرآن يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربيض جبير عليه السلام عن ربيض جبحانه وقال هؤلاء أيضا لو كان لبث الحديث القدسي من عند الله فلا فضر بينه إذا وبينا القرآن وأجابوا عن حدة الفريق الثاني من ثول ذلك وحقيقة الإضافة أن هذا هو الأصل ولكن الناقل قد يحكي قولا وينقله بمعنى الذي لا يفيد مراد المتكلم، ولا يكون هذا خلالا بالأمان كحكاية الله سبحانه مقال الناس السادقين والأنبياء وأممهم ومنذ كلام الهدهر والنملة فإننا كلام الهدد والنملة قطعا بغير هذا اللفظ الذي جاء جاءت فإن قال فمن فرض بين الحديث النبوي عند هذا الحديث الأول وبين الحديث القدسي فنقول الحديث النبوي والحديث القدسي كلاهما من عند الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي له، والفرق بينهما عند هؤلاء هو التفريق بين الوحي السابق والوحي الآخر. فما الفرق بينهما؟ الوحي السابق ما يسبق قول النبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمله أو فعل ما نبأ عليه والوجه اللاحق إقرار الوجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال في أن أو فعله بتفهّد منه وهذا إقرار إما أن يكون إقرارا سكوتيا أو أن يكون إخباراً نصياً يثني الوحي على اجهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم أو يخالفه؟ فالحديث النبوي العادي يشمل هذين النوعين والوحي كما لا يخفى سادق ولا يخفى فالحديث النبوي يشملهما يخفى معا فأما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 إن رب الحديث القدسي من عند النبي عليه وعلى اله بالأساعرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مقرر بالكلام الرباني الحقيقي بالحرف والطول إن الحديث ان قدى لفظه من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكون هذا قول للجائر وذاك القول بهم فهو ينظر لله سبحانه والسلام الحقيقيه بالحرف والطول بحيث اقص ولا انه يحكي شيئا من وجه الله الذي جاء معناه ولكن برضي غيره ومثال ذلك أن تقرضه أن الشيخ الإمام الألباني رحمه الله إنسان متكلم وكلامه بحرف وصوت ثم تأتي في بعض المناسبات فتحكي قوله تروي بعبارات كأن ولكن بمعنى ما قال كما رويت أنا الآن ما قاله الشيخ الجامي رحمه الله فذكرت معناه وصحوه ولم أذكر لفظه ومبنه فهل يقال في هذا أو ذا أنه جاهد صفة الكلام الحقيقي في الألباني أو في الجامعة لا وإنما يقال ومثبت هذه الصفة على وجهها في أصلها وإن كان حاتيا مراد المتكلم ومعنى ما قال بلفه هو لمنصبة العرب وأنا أقول إن قول الفريق الثاني من كون الحديث القدسي هو لذب الله سبحانه ومعناه هو الراجب الصحي ولكني لا أرى أن من قال لأهل السنة المثبتين لسلام الله حقيقي بالحرف والصوت لا أرى أن قوله هذا في كون الحديث القدسي بلذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه تأثر بالأشعر ونجيب السريق الأول بذكر الفروق بين الحديث القدس والقرآن كما ذكر كثيرا منها فيه الإسلامي ابن القيم رحمه الله وغيره فنقول القرآن نزل له جبريل عليه الصلاة والسلام الحديث حديث فلا فنصر في ذلك فقد يكون يوارط جبريل أو بالإلهام أو بغيره ذلك فزعمهم أن الحديث القدسي إذا كان لفظه من عند الله فهو أعلى سنة من القرآن غلط لأن ذلك لا يلزم بل قد يكون كالقرآن نذر به دليل وقد يكون مبادرة بالإلهام من الله سبحانه وتعالى والإلهام والإلهام ليس بأعلى سنة من الوحي كما هو وتقديمنا وذكرنا للفروق بين حديث القدس والقرآن يرج ويطد تبهجهم القائلة أن إن قلنا أن لفظ حديث القدس من عند الله تعالى فلا فقرناه بين القرآن هذا أيضا غلط لأن الفروق لا تزال تثير منها مثلا أن القرآن معز بلفظ ومعنى والحديث القدسي ليس كذلك. منها أن الله سبحانه قد تحدى العرب بل تحدى العالمين أن يأتي مثل القرآن لفظة أو معنى أما الحديث القدسي فليس محل حجة أطول القرآن مقسم إلى ثور وآيات وأجزاء وأحزاب والحديث القدسي ليس فيه هذا التقسير القرآن لا تجوز روايته أو خلاوته بالمعنى والحديث في قدسي تجوز روايته بالمعنى الحديث القدسي لا يتعبد بخلاوته والقرآن تعبد بخلاوته بمعنى لو أدنى إنسانا أراد أن يتقرر إلى الله بمجرد قراءته للحديث القدسي فلا يتاب على ذلك كما يتاب قارئ القرآن على كل حرف منه عشف فناك لآخره القرآن محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى ولا كفة للأحديث القدسية بل من الأحديث القدسية ما هو الصحيح ومنها ما هو ضعيف بل منها ما أضيف إليها لما ليس منها أصلا مما كان ضعيفا أو موضوعا وهذا أيضا يلفت نظر الكثيرين لا سيما من العامة ومن المبتدئين حيث يظنون أن الحديث القدسي صحيح دائم وهذا غلط بل كم من حديث ضعيف بل موضوع وهو قدسي ومن الفروق أيضا أن القرآن تسرع قراءته في صلاة بل لا تصحف صلاة إذا لم تقرأ الفاتحة منه وحديث القدسي لو قرأت مئة حديث في الصلاة فإن صلاتك لا تنبني صحتها من عدمها ذلك. ومن آخر هذه الفروق الواضحة ثابتة التي تكاب تكون اتفاقاً أن القرآن تبث بالتواتر الطبقي القطعي ألا يفيد العلم القطعي المقيني فمن أنشر المحرفة أجمع القضاء عليه فقد كفر بحراث الحديث القدسي ففي ذلك تفصل فهناك مسائل ثلاث فيها الغهاء في القرآن ولم يقول بها في الحديث القدسي أصلا مثل قولي بعضهم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 فالحديث القططي كله وحي السابق كما تبق والحديث النبوي منهم الوحي السابق ومنه الوحي اللاحق والحديث القططي ينسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم إلى ربه تبارك وتعالى فأما الحديث النبوي فلا ينسبه إلى ربه سبحانه وأما الحديث القدسي أيضا فإن أكبر ما جاء به أحاديث القدسية من موضوعات إنما هو الخوف والرجاء وكلام الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته وقليلا ما تتعرض هذه الأحاديث القدسية للأحكام التثليفية لكن الأحاديث النبوية فتتطرق إلى كل هذه الموضوعات الثابة قبل إضافة إلى الأحكام والأحاديث الخدسية كلها غورية أما الأحاديث النبوية فمنها القورية ومنها الفعلي ومنها التقريري بنوعين هذه جداً خلاصة في تعريف الحديث والخبر والأثر والسنة والحديث وفي تعريف الحديث الخدسي فأما المتن المتن والسند، المتن هو الفاظ الحديث الذي يقوم به المعنى وقال بعضهم هو منتهى إليه غاية السند من الكلام، وأما السند فهو الاختصار عن طريق المتن، وأما الاثنان. فهو رفع الحديث إلى قائله، وقد يستعمل السنة والإثناد لشيء واحد هذا قال الزبيدي في القلائج العنبرية وقد اتطرد فذكر المسند والمسند وسيكي شرف ذلك إن شاء الله في مكان من الشرف عند شرح قول الناظم. والمزد المتصل الاثنادي من قاويه حتى المصطفى ولم يده وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاتي رحمه الله في منظمته في مصطلح الحديث الذي سماها بطرفة الطرف في مصطلح من ثلث قال المدن ما روي قولا ونقل والسنة الذي له به نقل. المدن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وقل وقال كارث هذه المنظومة أحمد ابن سيدي محمد الشنقيقي في شرفه المعروف بتعليق التحب على منظومة طرفة الطوار قال ربما أو ولما المثل بسكون بتاع لغة ما طلب وارتفع من الأرض وطلاحا ما ينتهي إليه سنة من الكلام وسمي بذلك لأن المسلم يقوض الحديث بسنده ويضعه إلى ربه ثانيا أسند لغة من من قولهم فلان مسن أي مسن عليه في سلسلة الرجال الموثق في المثنى فكأن المثنى يعتمد على مث الصحة قال سواد للإثناء معناه الأول عذب الحديث إلى قائله مسندا والثاني بمعنى سند ومنه قولهم إثنابه صحيح حتى قال الإثناب له سند له مسارة عظيمة عند آهر الحديث لذلك قال عبد الله ابن المبارك الإثناب من الدين ولو الإثناب لقال من شاء ما شاء وأقول يراجع بهذا السفر وغيره مقدمة صحيح الإيمان مسلم رحمه الله تعالى. وقال التبرزي رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث. استند وهو في الأصل مرتفع من الجبل. وفي وفي حديثه حد رأي النساء يسنده من الجبل أي يصعد والابناد مخطوب الشيء إلى قوله، ونستعمل كلاهما بمعنى وهو الإخبار عن طريق المتن والمحدث يرفع الحديث إلى منتهاه بإخباره، وعرف المتن قائلا هو إما من المكانة وهي شدته. والقوة ومنه اسم الله تعالى المتين أي الشديد القوي الذي لا يلحقه من الأفعال بشقته وقلبه وإنما القولهم ما تنتشل الشببة إذا شققت جلدة بيضته ودخلتها والمراد به عندهم نفسه الدليل من الكتاب والسنة والأجماع، الفيها قوة في إثبات الأحكام الله تعالى أو محل لاستخراج الأحكام. وقال المخلِي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح على الميتون: قال أما تثنَّد فهو الإخبار عن طريق المتن. وأخذه من الثنة وهو ما تسع وعلى لسفح الجبل لأن المذنس يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان ثندت أي معتمد فصمي للإخبار عن طريق المثن ثندا لاعتماد الإخبار عليه في الصحة الحديث وبعضه وأما الثنان فهو رفع الحديث إلى قائله قال قبيضو وهما أي السند والسناد مقارنان في معنى اعتماد المتصادف في جحد الحديث وضع فيه علمه وقال أبو جماعة المحدثون يستعملون السند والسناد لشيء واحد وأما المزند بفتح لون فله اعتبارات أحدها الحديث الآتي تعريفه في النظم ثانيها الكتاب الذي جمع فيه ما أثبت في الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول كمثل امام احمد محمد بن حنبل رضي الله عنه ثالثها يطلق ويضاد في به التناسخ فيقول مصدرًا مينيا كمصدر الشهاب ومسنّة الترذّق أي اثناء أحاديثهما، وأمّا النسّل فهو أصحاب الحديث التي تقوم بها المعنى قال الصيّد، وقال ابن سمعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. و إما من المماثنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتنة غاية السنة أو من متنت السنة إذا تقط جلدة بيضته واتخطتها فكأن المسند استخرج المتنة السنة أو من المتنة وهو ما أرض وارتفع من الأرض لأن المسند يقوي المثنة ويصاره إلى قائدة أو من تمكين القوت أي شدتها بالعصر لأن المثنجة يقوي الحديث لأن المثنجة يقوي الحديث بثنجه وأقول الإثنان وثنجه إذن هو ستلة الرواق ألا إلى المثل، والمثل هو نصف الحديث الذي ينتهي إليه سنة من قول أو فعل أو ومثاله ذلك الحديث الأول الذي تنتهي به الدرس الأول من سرنا هذا على منظومتي البكوية رحمه وهو حديث إنما الأعمال الدنيا الذي رواه صاريا رحمه الله تعالى. قال حدثنا الحميديه عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاطن اللي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال دنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو إلى امرأة ينكثها فهجرته إلى مهادر فهذا الذي فعله البخاري من ذكر تلسلة الروا قبل المتن هو اثنان أسنده رواه، يعني ذكر تسلسل رواته وهذا المذكور من تسلسل الرواة الفهمي سفيان يحيى سعيد الأنصاري محمد, محمد بن إبراهيم سيم إلى آخره هو السنة، وقد يطلق عليه أيضا اسم السنة، والمتن من عند قولنا إنما الأعمال ذنья، هذا هو. هذا إذن هو تعريفه السنة والمسك فأماه الحديث وحملته ونقلته فمن يشتغل بهذا فن مستدئا فهو الحديثي ثم الحديث ثم الحافظ وبعض الناس يجعلون مكتبة فوق ذلك هي مكتبة الحافظ وفوق ذلك الحجة وفوقه أمير المؤمنين في الحجم وقد قتلت الناس في الحجم الضابط لكل لقب من هذه الألقاب من يستفقه ومتى وكيف وسنشرح ذلك إن شاء الله تعالى في مقدمة المجلس القادم قبل البدء بشرح أبياء المنظومة الأولى وأقصتها هنا حتى لا أقيد من شلال أكثر استجابة مع رغبة وطلب إخواننا الأحبة القائمين على الدورة العلمية في شبكة البينة الثلاثية في الإنترنت جزاء الله خيرا وبارك الله فيه فيهم وفيكم وأعاننا وإياكم وإياهم على قاعة الله وبهذا أنهي هذا المجد مصليا ومسلما ومباركا على محمد وعلى آله وصحبه وحزبه والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين